ി ഹർഹ്മ നിർ ക ഫോധ ലി കൂറ്മ തിബദ്ഹു ജിയ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 يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيَّا وَحَنَانًا مِّنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيَّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيَّا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 قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا قالت ان لا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكبغا ബുക്ക് ഹലയ്യൂ ജലഹു അയ തന്നി വരഹ്മിന്നകിയഹമലു തീമനം കൊസിയ ഫ അജ اَهْلَ مَخاضٍ إِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيَمًا مَّنسِيَا فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَلِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَاكَ فَإِمَّا تَرَيِنَّ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 اننا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبي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 ان الشيطان كان للرحمن عصيا يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال اراغب ان تعن الهتي يا ابراهيم الا لم تنته لارجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان نبي حفيا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا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 واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبي واناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبي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 ذريته ادم ومن من حملنا مع نوح ومن من حملنا مع نوح ومن ذريه ابراهيم واسراءيل ومن من هدينا وجت بيننا اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا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 كَلَّ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزَّا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نُعَدُّ لَهُمْ عَدًّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا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 يَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَمْ دَعَوۡا لِلرَّحۡمَٰنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحۡمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحۡمَٰنِ عَبْدًا لقد احصاهم وعدهم عدّا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مددا